أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأن لَكِنَّتَ عَلَيْهِمْ وَأَسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَأَسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانية كثيرة تأخذون فعجل لكم هذه فعدل لكم هذه وكف ايذيا الناس عنكم ولتكون ايه للذين قَالَتْ كُون آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرِ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ حَاطَ اللَّهُ بِهَا وكان الله على كل شيء قديرًا وعدم قوات لكم الذين كفروا ولهم لدفع لا يجدون ولا مصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة لا إن تبديله وهو الذي كفّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أنظركم ضرّكم وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا أُمَّنْ لَّن نَّكَفَّ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْقُوفًا يَبلُغُ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ ونساء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير عب فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء <تصفيق> لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ننيما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينة على رسوله وعلى الموت وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عاليما لقد صدق الله رسوله ربيع بالحق لا تدخلوا المسجد الحرام ان شاء الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودينه حق ليظهره على الدين كله واكفر بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا الله ورضوانا سيمهم في وجوههم من ثر السجود ذلك مثلهم في التوري ومثلهم في الانجيل كذرع نخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار يرتن واجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع علي يا أي الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له قولك جهر بعضكم لبعضنا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولاد الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى الله لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. والله. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم. والله غفور الرحيم <تصفيق> yeah. سيفون بنذا ان جاءكم في سيفون فتبينوا أن تصيبوا قوما بجاهله فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله عبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا الله ونعمه. والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين قتتلون أصلحوا بينهما فإن بغت حديهما على الأخرى فقعتلوا التي تبغي حتى تفيئا أم إلى أمر الله فإن فأت فاصلحوا بينهما بالعدل واقصطوا. إن الله يحب المقصطين. انم المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قوم من قوم عسا ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسا فَأَجِدَنَّ مِنْهُنَّ وَلَا تُلْمِزُونَ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ سَيُصْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ لِيرَمَن وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هم الظَّالِمُونَ يَا كثيرا من الظن إن بعض الظن إسر ولا تجسسوا ولا يغتد بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرتموه واتقوا الله إيه الله إن الله تواب رحيم يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر و انثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل لي قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّالِقُونَ قُلَ تُعَلِّمُونَ اللَّهِ الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أهديكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض الله بصير بما تعملون صدق الله العظيم